الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء الى منكم ايكم احسن عملا ولا ان قلت انكم ندعو ثونا من بعد الموت لا الذين كفروا لا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْكُمُ ألا يَوْمَ يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا بِهِ يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صدروا وعملوا الصالحات أولئك إِكَ لَهُ أُثِرَةُ وَأَجرْ كَبِ فَل عَكَ تَِك دَعبَّن يحَ إلَكَ وَض إقُ بِهِ صدرك وضائق يَقُومُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَهُ لَاءَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ